السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اما بعد هذه الليلة نكمل الكلام على مسائل زكاه بهيمه الانعام وانتهينا من المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله في باب زكاه البقر ونبدأ هذه الليلة في الفصل الذي عقده في زكاة الغنم فقال رحمه الله تعالى ويجب في أربعين من الغنم شاه وفي إحدى وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مئة شاه هذا هو نصاب زكاة الغنم يبدأ بالأربعين ثم يكون على النحو الذي ذكره المصنف رحمه الله بناء على حديث كتاب على حديث كتاب الصدقة المشهور فقال رحمه الله يجب في أربعين من الغنم ضأنا كانت أو معزا أهلية كانت أو وحشية يجب فيها شاه يجب في الأربعين بناء على الشروط الذي ذكرها رحمه الله في كونها سائمة في كونها سائمة فالزكاة الغنم إنما تجب إذا بلغت النصاب مع السوم ونصاب الغنم يبدأ بالأربعين يبدأ بأربعين شاء سائمة ثم في مئة وإحدى وعشرين شاتان إذن ما بين الأربعين إلى المئة والعشرين ليس فيها شيء هذا يسمى وقص ليس فيه شيء فالأربعين فيها شاه ثم إذا زادت على المئة والعشرين فبلغت مئة وعشرين وشاه فإن فيها شات ثم إذا بلغت المئتين وشاه ففيها شاه إذا ما بين المئة والواحد والعشرين إلى المئتين ليس فيها شيء ثم إذا زادت على المئة والعشرين وواحدة ففيها ثلاث شياه ثم في كل مئة شاه ففي خمسمئة خمس شياه وفي ستمئة ست شياه وهكذا كل مئة فيها شاه وهذا يبين بيانا واضحا أن الزكاة ليس فيها إجحاف في بحق صاحب المال ليس فيها إجحاف فالست مئة شاه إنما فيها شات ست, ست شيا في كل مئة شاه وهذا لا شك له من اليسر الذي جاءت به الشريعه هذا ما يتعلق ب الغنم ثم ذكر رحمه الله مساله ختم بها الكلام على زكاه بهيمه الانعام وهي مساله الخلطه مساله الخلطة بضم الخاء والمعنى والمعنى والمعنى فيها الشركه المعنى فيها الشركه يعني ما كان مشتركا اي مختلطا فإن الخلطة تصير المالين كالواحد الخلطة تسير المالين المختلطين كالمال الواحد كالمال الواحد من هنا نفهم كونه رحمه الله جعل الخلطة في نهاية مسائل زكاة بهيمة الانعام نأخذ من هذا فائده أن الخلطة تؤثر في زكاة بهيمة الانعام فقط ان الخلطة لها أثر في زكاة بهيمة الأنعام أما بقية الأموال الزكوية فإن الخلطة لا تؤثر, لا تؤثر فيها إنما الخلطة تؤثر في بهيمة الأنعام في بهيمة الأنعام والكلام في مسألة الخلطة كلام يطول بين الجمهور أنفسهم وبين الحنفية لكن نختصر الكلام لأهميته فنقول ان الخلطه تنقسم الى قسمين الخلطه تنقسم الى قسمين اولا خلطه اعيان والثانية خلطه اوصاف وأيهما اقوى خلطه الاعيان اقوى سنبين لكم هذا ما معنى خلطة الأعيان وخلطة الأوصاف؟ خلطة الأعيان معناها أن يكون المال مشتركا بين الخلطاء على سبيل المشاع على سبيل المشاع مثل ماذا؟ الارث إذا ورث شخصان من أبيهما مئة رأس من الغنم، مئة رأس من الغنم، ولم يتقاسم فإن المئة هذه مال مشاع بين بين الورثة، مال مشاع بين بين المرد الورثة، هذا يسمى خلطة الأعيان. أن يكون الحق مشاهن ليس معينا. هذه حكمها يكون حكم المال فيها كحكمه لو كان لكل شخص لو كان لشخص واحد حكم هذه الخلطة أن المال حكمه كأنه حكم مال لشخص واحد أما خلطة الأوصاف فهي ان يكون المال متميزا وكل من الشريكين يعرف ماله إما بعدد أو أوصاف أو ألوان أو بوسم إذن مال هذا ومال هذا متميز معروف وليس مشاع معروف وليس مشاع وهؤلاء اختلطوا اختلطوا في المال او جعلوا مالهم مختلطا اما ليسهل عليهم قضيه الماوى او الراعي او المرعى يعني هدفهم من خلط المال مثلا أحمد له مئة رأس من الضحر وباسم له مئة رأس من المعز وجعلوها في في مأوى واحد وجعلوا لها راعيا واحدة وجعلوا مرعاها واحدة هذه خلطة أوصاف ولا خلطة أعيان أوصاف أحمد يعرفه ما له بعينه وباسم يعرف ماله له بعينه صح ولا لا هذه خلطة الأوصاف أهل العلم اختلفوا في تأثير الخلطة على الزكاة هل الخلطة لها تأثير بالزكاء أم لا فالائمه الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله قالوا إن الخلطة لها تأثير في الزكاة أما الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري وبعض السلف من أهل العراق قالوا لا تأثير للخلطة في الزكاة وإن كان بعض أهل العلم يفرق عند أن الخلطة في المشاع يقود بها أبو حنيفة وإنما خلطة الأوصاف لا يقول بها ليس لكن ليس هذا المراد بحثه الآن مذهب أبو حنيفة أنه لا تأثير للخلطة في الزكاة إذا كل المباحث تكون عند الجمهور في قضية الخلطة لأنهم هم الذين قالوا فيها وتفصيل كلامهم على النحو التالي اختلف الجمهور بتأثير الخلطة في الزكاة على من تؤثر الخلطة تؤثر على من فقال الإمام أحمد والشافعي تؤثر على جميع الخلطاء تؤثر على جميع الخلطاء من يملكون نصابا ومن لا يملك نصابا إذن المبحث الأول بعد اتفاقه من الجمهور على أن الخلطة تؤثر في الزكاة اختلفوا الخلطة تؤثر على من فالشافعية والحنابلة قالوا تؤثر على الجميع المالكية قالوا تؤثر على من ملك نصابا فأكثر ومن لا يملك نصابا فلا تأثير للخلطة عليه ما مثال ذلك؟ لو أن ثلاثة أشخاص يملكون كل يملك كل واحد منهم أربعين شه، ثلاثة أشخاص كل واحد يملك أربعين شه، فإن كل واحد منهم يملك نصابا، كل كل واحد منهم يملك إصابة على حدة. فعلى كل واحد منهم شاه على كل واحد منهم شاه لو اختلطوا سار المجموع كم 120 المئة والعشرين فيها كم فيها شاه فيها شاه هذه الشاه على الجميع بالسويه هذه الشاعة الجميع بالسوية عند الجميع عند المالكية وعند الشافعية والحنابيل لماذا؟ لأن الخلطاء كلهم يملكون نصار طيب لو أن للأول عشرين شاهر وللثاني أربعين شاع. وللثالث ستين شاح كم فيها للأول عشرين وللثاني أربعين وللثالث ستين كم فيها كم زكاة لا خلطاء واحد عشرين شاح وواحد أربعين شاح وواحد ستين شاح فيها شات واحد أحسن هي شات واحدة لكن على من هنا يقع الخلاف بين المالكية من جهة وبين الشافعية والحنابلة من جهة فالإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد يقولون كل بحصته فلو كانت الشاه بستمائة ريال الشاه بستمائة ريال فإنها فإنها تقسم كل واحد بحصته أما عند الإمام مالك رحمه الله فإنه لا شيء على الأول لماذا؟ لأنه لم يملك نصابا لم يملك نصابا والشاة على من على الثاني والثالث وهذه النسبة بنسبة الغنم بنسبة الغنم فعلى الثاني خمس القيمة وعلى الثالث ثلاثة أخماسها. دليل تأثير الخلطة على الزكاة هو حديث كتاب الصدقة وقوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنما يتراجعان بالسوية فإنما يتراجعان بالسوية المسألة الثانية الخلطة المؤثرة وشروطها العلماء يختلفون في قضية الخلطة التي تؤثر في الزكاة ما هي شروطها فالمشهور عند الحنابلة لأنها خمسة أوصاف وهي المرعى والمسرح والمبيت والمحلب والفحم وبعض الحنابلة وصلها إلى عشر وكذلك صنع النووي رحمه الله في المجموع وبعض العلماء أو إجمالاً كلام العلماء يدور, يدور على عشرين وصف عشرين وصف يعني إذا نظرت في كلامهم يجعلون عشرين شرط ما يقولون بالعشرين لكن مجموعة هذا إذا نظرت في هذا والفرق في هذا إذا جمعتها ستصل إلى عشرين عشرين شرط وطبعا الشافعية زادوا على ما ذكره الحنابلة يعني كنوية رحمه الله ذكر عشرة أوصف ما ذكرها الحنابلة وزاد أن يكون الشريكين من أهل الزكاة وأن يكون المال المختلط نصابا وأن يمضي عليهم حول كامل واتحاد المشرب واتحاد الراعي وعند المالكية الراعي والفحل والمراح والدلو والمراد بالدلوع هنا المشرق اذا نظر في سبب الخلاف في هذا يرجع إلى أمرين الأمر الأول حول حديث ذكره كثير من الشراح وهو ما رواه التلمذي أو ما رواه الدار قطني رواه الدار قطني وغيره فذكر الأوصاف ذكر الأوصاف التي تشترط في الخلطه وذكر منها المرعى وغيره لكن هذا الحديث ضعيف فمن بنى على حديث الدارقطني اشترط هذه الاوصاف ومن راى ضعف حديث الدارقطني وهو ضعيف باتفاق حديث الدارقطني ضعيف وليس الضعف فيه كما يذكر بعض اهل العلم ان فيه ابن لهيعه فقط في ابن نهيعة لكن الحديث في علم وهو أن ابن نهيعة رحمه الله أخطأ في الحديث فالحديث مدرج عن شيخه يحيى فجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد أن حديث الدرقطني الذي ذكر فيه أوصاف الخلطة أو شروط الخلطة ضعيف لا صح فبناء على هذا اختلف العلماء في هذا والسبب الثاني في الاختلاف هو اختلافهم في تحقيق المناط اختلافهم في تحقيق المناط فيما يكون فيه الارفاق فيما يكون فيه الارفاق فمالك رحمه الله اكتفى ببعضها كالفحل والمرعى والراعي والشافعي رحمه الله اشترط جميع الأوصاف وإلا فإن الخلطة غير مؤثرة وطبعا هذه مسألة احتج الى بحث آخر بحث أصولي وهي قضية الآن قضية الارفاق لأي شيء يكون الإرفاق وهي من مسائل تحقيق المناطق وبعض أهل العلم قال إن الخلطة المؤثرة إنما ترجع إلى العرف إنما ترجع إلى العرف ترجعوا إلى العرف وقد أشار إلى هذا الإمام بن مفلح رحمه الله في الفروع فإنه قال إن الحديث ضعيف فلهذا يتوجه العمل بالعرف في هذا فلهذا يتوجه العمل بالعرف في هذا هذا طبعا في زكاة ايش الاوصاف في زكاة الاوصاف والزكاة الاوصاف بعض العلماء لا يرى لا يرى صحتها ويرى ان زكاه الاوصاف لا زكاه فيها وممن كان يقول هذا طاووس وعطاء واستدل لذلك بدليلين لعدم الدليل لعدم الدليل لان الحديث ضعيف والاصل واستدلوا ايضا بالاصل وهو اعتبار المال بنفسه اعتبار المال بنفسه خلاصة هذا الكلام أن يقال اولا الصحيح أن للخلطة تأثير في الزكاة وأقوى نوعي الخلطة هو خلطه الاعيان وهو المال المشترك المشاع فهذا في قول جمهور اهل العلم أن حكمه حكم المال الواحد اما خلطه الاوصاف فان فيها خلافا وعلى القول بوجوبها أو بتأثير الخلطة فيها فإن الخلطة ترد إلى العرف ترد إلى العرف لأن الحديث ضعيف ضعفه جماهير أهل العلم كإمام احمد بل حكم عليه ابن أبو حاتم الرازي رحمه الله بأنه حديث باطل وكذلك حكم عليه ابن معين أنه حديث حديث باطل فيتوجه أن يقال أن الخلطة التي تؤثر إنما هي خلطة الخلطة التي تؤثر مردها إلى العرف مردها إلى العرف أو أن الزكاة لا تجب فيها، أو تجب فيها، لأن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. طبعا مسألة الوقص. ما ذكر رحمه الله لأن هذا المذهب وهو قول الجمهور العلماء الوقس يعني ما بين النصابين هل فيه زكاء أم لا ما بين النصابين اتفق العلم على أن أنه لا وقص في أن الوقص ليس فيه زكاء إذا كان من الإبل والغنم واختلفوا في وقص البقر في وقص البقاء فالحنفيه وما بين أربعين الى ستين في البقاء في الحنفيه يقولون ان فيه وقصا وان فيه الزكاه أن هذا الوقص فيه زكاه والجمهور على انه لا زكاه فيه والسبب في هذا راجع الى ما يحتمله حديث معاد وحديث كتاب الصدق والصحيح أن لا وقص في كل بهيمه الألعام لا وقص تجب فيه الزكاة ما بين النصابين ليس فيه زكاة فأنا في في قضية الخلطة يطول وهم يعني أسباب خلافه وكيف ينزل يعني في مسائل اصوليه كثيرة لكن يعني حتى لا نطيل الكلام نريد أن ننتهي من كتاب الزكاة الآن في في يعني التعبير وما حكات أصولية كثيرة وهي تفيد طالب العلم في قضية التعامل مع كلام كلام العلماء فهم اولا يعني اختلفوا في مفهوم حديث كتاب الصدقه فالحنفيه لهم فهم الشافعيه لهم حديث ابي بكر حديث أبي بكر ولذلك لا ينبغي الإنسان ان يخوض في الترجيح ما بين كلام العلماء في المساله قبل ان يعرف ما الذي ما هو مفهوم النص عند إلى القولين أو الأقوال إذا كان يريد أن يؤصل المسألة تأصيلا صحيحا وبعد ذلك يختلفون في قضية الجمع ما بين ما بين الأصول وبعضهم يعمل القياس وبعضهم لا يعمل القياس مسائل طويلة لكن من أراد أن يقرأ فيها فقد ذكر جملة منها ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد فقد أشار إلى وصول الخلاف في هذا من, الناح من ناحية الوصول وذكر أيضا غيره كلاما غير هذا غير ما ذكره ابن رشد رحمه الله انتهينا من كتاب من زكاة بهيمه العنهام سنبدأ إن شاء الله في زكاة الخارج من الأرض الدرس القادم ننتهي منه بأكمله ثم حتى يعني إن شاء الله ننتهي من الزكاة قبل الحج قبل أن يتوقف الدرس الحج إن شاء الله فيها سؤال من يعيد لنا نص يعني أنصبة زكاة الغنم؟ سعيني في عيني تقول لي كذا في الأربعين شهر عشان أفهم. لا زعلون ما زودها. لا لا زود في. مئة واحد وعشرين فيها. مئتين وواحد بعدين مئتين واحد. واحد شاه. بعدين في كل مئة شاه. في كل مئة شاه. مئة. فيها ثلاث اشياء بعدين تبدا 400 فيها اربع اشياء 500 في خمس اشياء نعم 80 لا الخلطه لا تؤثر في الزكاه يعني مثلا عندك انت عندك عشرين وباسم عنده ست... عنده هذا ما... ما... هي هي تجيب على هذا على راسه على يزكي ولو كان مثلا آه... يعني سواء في... في لو انت عندك أربعين شاه هو عنده أربعين شاه على طول الجمهور فيها شاه واحدة انت عندك شاته انت لك شاه وهو عليه شاه طبعا تخريج هذا تخريج هذا يعني هو مبني أصلا على فهم النص النص عند الحنفية فهمه معناه غير عند الجمهور وبعضهم يعتذر أن يقول أن الحديث لم يبلغه لكن هو مبني على معنى الخلطة ما هو معنى الخلطة عند الجمهور معنى الخلطة غير معنى الخلطة عند الحنفية الإطلاق يشمل جميعا إذا كانت يشترط فيها سائمة لا يشترط فيها سلامتها من العيوب والمرض ما يشترط يشترط أن تكون سائمة هذا هذه الاشكال ذكرنا حتى ناخذ المساله ثاني وذكرها في الشرح حتى تذكر هي باب الزكاة زكاة الدين طبعا يعني حديث عثمان استدل به ما ذكروا لكن حديث عثمان أو, أو خبر عثمان استدل به المصنف رحمه الله على مسألة لا زكاة في في مال في مال من عليه دين ينقص النصاب واستدلوا بأثر عثمان هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله هذا ليس فيه دليل على على ما ذهبوا إليه إن غاية ما فيه أن عثمان رضي الله تعالى عنه يقول يحث على على قضاء على قضاء الدين على قضاء الدين فليس فيه ما ذهبوا ما ذهبوا إليه لا لا ليس فيه ليس فيه هذا ليس فيه هذا يعني الإنسان إذا هذا هذا نفس القول يعني هو القول الذي ذكره بعض لديم يقولون إذا كان الحين يقولون إذا كان هي مسألة كيف رجل عنده مال عنده مال فإذا وعليه دين هذا المال بلغ نصابا بلغ نصابا عنده مثلا عشرة ألف ريال وعليه دين ثمانية آلاف ريال على قول المصنف رحمه الله لا زكاة في العشرة كلها لماذا؟ لأن قيمة الدين تنقص عن النصاب إذا كان النصاب مثلا نقول النصاب مثلا 2500 إذا كان عشرة آلاف والدين ثمانية آلاف سار الباقي ألف ريال فليس في العشرة زكاة واستدلوا بهذا حديث عثمان يقول زكي يقول اقضي دينك ثم زكي ما بقي زكي ما بقي ف وهذا يقولون به يعني انت هو في حث على قضاء, على قضاء الدين فحديث عثمان يقول إذا بقي من المال شيء بعد قضاء الدين وكان مالا زكويا فزكي عند على المذهب ليس في 10 كلها زكاه لان الدين ينقص ولم يبذل يعني انت عندك الـ عليك الـ ما دفعتها انا لي دين عندك وتنبك 10000 فالعشره ليس فيها زكاه لان فيها دين فيها دين حتى لو لم تقضي صاحب صاحب الدين ويستدلون بحديث عثمان لكن حديث عثمان ليس فيه ما يفيد ذلك أن من عليه دين ينقص من النصاب فانه لا زكاة عليه حديث عثمان غاية ما فيه أنه يحث على قضاء الدين اقضي دينك فإن بقي بعد قضاء الدين مال فيه زكاه فزكي واضح تسلم الكلام هذا أو لا تسلم الكلام ها وهو على هم لا فهم المسألة أنت عندك عشرة ألاف ريال تمام عشرة ألاف حال عليها الحب وعليك دين, دين. فمانية ألاف ريال عند... على المذهب ما عليك زكاة سددت ولا ما سددت تمام؟ ما هو ما سدد؟ ما, ما عليك زكاة في العشره هذا لأن عليك دين ينقص النصاب. تمام؟ القول الثاني يقول إذا حال الحول فهو مخير إن قضا دينه فما قضاه نقص من ماله قدر النصاب فالباقي لا زكاه فيه وإن انتفع به ولم يقض الدين فليزكي المذهب أي المال الذي دخله دين ينقص النصاب لا زكاة فيه قضى الدين ولا ما قضى الدين لكن القول الثاني يخير بين اذا حال الحال إذا قضيت دينك ثم بقي أقل من النصاب فلا زكاة فيه أما إذا لم تقضي به الدين وانتفعت به فهو مال منتفع فيه في الزكاة a już